هَمَازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَعَ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ إِنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُ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 فَلْ نَحْنُ مَحون قَا أَسَطُهُمْ أَلَمْ أأَقَُّكُمْ لَلاَا تُسَبِّحون قال سُ ببحانَ رَبّنَا إِ كَُّ وَالِمين فَأَقبَ لَ بَعْضُهُمْ عَ بَعْضةَلَمُون.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 لمتقين عند ربهم جنات النعيم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 اكْمِر رَبَّكَ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُوم لَوْلا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَلُوم فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ